إنسان لا يطغى الرآه السنا إن إلى ربك رجاء أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدا أو أمر بالتقوا أرأيت إن كذب وتولّى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهلن استعبي الناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقم ترِب